والضحى والليل, والليل إذا سجاما ودعاك ربك وما قلا ولا وَلَا لِآخِرِ ذَلِكَ رَيْبٌ كَمِنَ الأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتر.